وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ وَآذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ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 إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أقدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ الله وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ الله يحب كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذم يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثر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 فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فإِخْوَانُكُمْ في, فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنْ كَفَرُوا إِمَّا نُعَذِّبَنَّهُمْ وَإِمَّا نُلْقِيَنَّهُمْ فِي جَهَنَّمَ وَأَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتمون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله هو حق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين وَيُذْهِبُ غَيْظَهَا غَيْرَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَتْرُكُوا وَلَنَّ مَا يَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ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 فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين اجعلتم سقایه الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر كمن امن بالله واليوم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 انكم فاولائك هم الظالمون قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال انقترفتمها وَأَموالون قُتََفْتُمُهَاوتِجارََة تَخْشَونَكَ سَادَ غَا وَمَسكُ تَرضَوونَ غَا أَقَبَّي لَكُم أَحَبَّي لَكُ مِ الله وَرَسُولٍنج وَجِهاد فِي سَبِييلنج فَتَرََّصُ فتَبَّصُ حتىَ يَأْتِيَ اللهَّهُ بِأَمررِح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 ثُمَّ أنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوَى وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ إِذَا أَتَاهُمْ مَا لَا يَطَاقُ إِنَّهُمْ يَصُدُّونَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَقَالَتْ لِيهُودٍ عُزَيْرُ بْنُ اللَّهِ وَقَالَتْ لِنَصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم مربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو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 يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ خُرُمٍ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهِ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهِ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 فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا تَنصُرُ يُعَذِّبْكُم مَّعَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلِ الْقَوْمَ عَنكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 إ فِرُخِفَ فَوْ وَثِ قَالَ وَجَاجِدُوا بِأَموَِكُمْ وَأَمفُسِكُمْ فيِي سَبلِلَّ ذَلِكُمْ قَيْرُ اللَكُمْ إِكُ تُمْ تَعلَمُون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 عفى الله عنك لمأذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذمين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم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 لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارمون ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرقون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 وَنَحْنُ نَتَرَبصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ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 وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذًى قُلْ أَذًى خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُوا بِالْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُم مِّن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ يَحْذَر المُنَافقُونَ أَ تُ نَزَّل عَلَيهِم سُورَةٌ تُنَبِّعهُم بِماَا فِي قُلوبِهِم قُلِاستَهْزئُ إِ اللهَّهَ مُخرِجم م تَحذَرُون وَل إِن سَأَلتَهُم لقولُل إِمَا كُنا نَخُضُوَنَ الْعَبَاء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 نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هي حَسْبُهُمْ هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ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 وقوم إبراهيم وأصحاب ودين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض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 وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَأَن يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلُّوا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ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 إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدٍ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقوون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فَإِذَا رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي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 سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذًا قَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 سَيُدْخِلُهُمُ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ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 والله يحب المطهرين فمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف النار خير ام من على شفا جرف هار فانهار به في نار جنم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 مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِنَّهُ كَانَ لَهُ مَغْبَرَةٌ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ منه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 ثَُّ تَ بَ عَلَيْهِم لَتوبُ إِ اللَّ خَغواتَووَّابُ الرَّحيِيم ثَُّ تَ بَعَلَهِم لتوبُ إِ اللَّاقَغ وَاتََّّابُ الرَّحيِيم يا أَنْ يُهََّينَ آمَ مُاتَّقُ الله وَكُوا مَ الصَّادِقم.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 إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ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 وأما الذين فِي قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون فِي كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون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 لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا مو